اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم مِنْ ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وَأَشَرٌّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تَبْصِرُونَ قَالَ رَبِّ يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أوف أحلام بلف تراه بل هو شاعر. فليأتنا بأية كما أرسل الأول.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 فَسْأَلْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ طَعَامًا وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المشرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون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 لا تركبوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تشألون قالوا يا بيلنا إنا كنا ظالمين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 لَأَرَادَ النَّاءَ أَن نَّتَّخِذَ لَهَا الَّتَّخَذْنَا هِمْلَدَّنَا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض فمن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يُشَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتَرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ مُنشَرُونَ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يشأل عما يفعل وهم يشألون Ametkâdû min dûnihi ha tu brhânakum. Hâzâ zikrûm m'miyya ve zikrûm n'tamli. Belâktharhüm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 ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون يَقُل يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ير يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا شبلا لعلهم يهتدون.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 وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزماً هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هم كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينًا لَا يَكُفُّونَ عَنْ دُهْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ صُحُورِهِمْ ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا ولقد استهزأ برسول من قبلك فحق بالذين سخروا منه ما كانوا به فحق ما كانوا به يستهزئون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 افلا يرون اننا ناتي الارض ونقصها من اطرافها افهم الغالبن قل انما وَلَا يَسْبَعُ الصُّمُ الدْعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا مَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِصْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْشٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ عَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاشِبِينَ ولقد آتينا منشى وحارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب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 ولقد آتينا إبراهيم رشته من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون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 وَتَاللَّهِ لَأَكِدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُزَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ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 قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون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 ونجيناه ولوضا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين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 وَالْقَوْمَ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَفِهِينَ فَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا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 وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا شُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا فَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ مَعَهُ الطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ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 وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَوْصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذلك وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الظُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ فاستجبنا له فكشفنا ما به من غل واتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا واتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدرى سوذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين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 Ve التي فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها بناية لأجل العالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّلَحَاتِ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَا كُفْرَانَ لِشَعِيهِ فَإِنَّهُ كَاتِبٌ فَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا هَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجُعُونَ فَإِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنَسْفُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يا ويلنا قد كنا في غَفْلَةٍ من هذا بل كنا ظالمين انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء آلية ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يعزنهم الفزع الأكبر وتتلقى هم الملائكة اذا يملك الذي كنتم تعدون يوم انقضى السماءك طي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق يعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين وَلَقَنْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَبِثُهَا عِبَادِيَا الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاوًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا ورسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فَقُل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما تعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب حكم بالحق ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس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 يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نقفة ثم من علقة ثم من نطفة ثم من عنقة ثم من مرغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم فمنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ Faida azal ve rabet ve ambetet, min kulli zulim behid. Zalik, Allah وَأَنَّهُ يُحيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن في الْقُبُورِ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فليعظ فيه ليضل عن سبيل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 ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اضمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا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 فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ فَمَن يَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ فَمَن يَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يغير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 عذاب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب فمن يهني الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء سجدة هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطْدِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَارِ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمِ يُسْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ فَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ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 ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصد عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سماء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وَإِذْ بَنَى لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِشَيْءٍ بي قَهِيرَ بَيْتِ الْطَّائِفِينَ وَقَهِيرَ بَيْتِ الْطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكْعَةِ السُّجُودِ ve azin fi insan bilge, yeter ve alla kül baamir, ليشهدوا منافع لهم ويذكر شمل الله في أيام مما علمات على ما رزقهم ويذكر شمل الله فِي أيام مما علمات على مَا رزقهم من بهيمة الأنعام فَكُنُ مِنَ الَّذِينَ يُطْعِمُونَ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ يَقُومُ تَنَفَسُهُمْ وَيُنْفُذُ نُزُورُهُمْ وَيَطَّرَفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّ لَكُمْ أَنعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَمْثَالِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ وَنَفْسَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ فَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتُخْطِفُهُ الطَّيْرُ أَمْ تَهُبُّ بِهِ الرِّيحُ فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فِي منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا شم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا فبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابعهم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 لينا لله العُمَّة ولدِماؤها ولكن لنا له التقوى منكم كذلك سَخَّرَها لكم لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْتُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ كُلَّ خَمَّانٍ كَفُورٍ أُزِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا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 ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدبت صامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في أسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِمْكَنَّا هُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوُ عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وسمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وَكُذِّبَ مُوشَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَأَيٍّ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا هَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَابِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أم آذان يسمعون بها فإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ انَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَنَّ يَوْمًا مِّن قُرَّتِ يَوْمٍ أَمْلَيْتَ لَهُ ثُمَّ أَخَّرْتَهَا وَإِنَّ لَّيَنَ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 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب بِكَفَى يَأْمِلُ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلَا يَنظُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ حتى تأتيهم الشاعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عطيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات نعيم فالذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين فالذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أم ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا فإن الله له خير لا يدخلن مهما دخل يرضونه فإن الله عليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا الله إِنَّ اللَّهَ لَعَفُونَ وَفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو وأن الله هو العلي الكبير Alam tara Allah anzal minas samaa'i ma'an fatusbihu al-ardu Allah latifun khabir Lehuma fil وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف الرحيم فهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسك فلا ينازعنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، وإن جادلوك فأولي الله أعلم بما تعملون Allah yâpkım benekim yemel kıyametin fi ma kütüm fih textelfud. Alam tanem ama Allah yâlem ma fi ala ve fi إن ذلك على الله يسير فيعبدون من دون الله ما لم ينزل به نصير، فإذا تكل عليهم آياتنا بينات تعرف في أجوال الذين كفوا المنكر يكادون يشكون بالذين يتلون عليهم آياتنا. Effeüne bir ümm birşeerrim zeküm ve A Allah hülle ve bir selmesi <Sessizlik> سَوْفُ يُبَيِّنُ مَثَلًا فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ زُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الزَّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ منه وعفت الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصفى من الملائكة رسلا ومن الناس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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَطَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَدُ ملا تأبئكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكون شهداء على الناس Fa aqim al-salat ve aat al-zakat ve at-ṣubillāh ve Azameti önünde bütün başların eğildiği.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 Ey duaları işiten Allah. Azizleri İslam ile aziz kıl. Zelilleri küfürleriyle zeli ilele. Allah'ım. Dünyanın her yerinde senin yolunda cihad eden mücahitlere yardım et. Onlara acil zafer ve kurtuluş nasibeyle. Ya ikram eder Onları mağlup etme.